هذا يسأل عن بعض قول السلف إذا أردت أن تعرف أن الفتنة قد أصابت سؤلها عن هذا حذي فترضي الله عنه فقال إذا أصبحت تنكر ما كنت تعرف بالأمس وفي اللفظ الآخر عنه إذا رأيت الذي كنت تراه بالأمس اليوم حلالا والعكس الذي تراه بالأمس حلالا اليوم حراما فاعلم أنك قد فتمت وهذا حال كثير بمن عرفنا لهذه الآونة المتأخرة نسأل الله العافية والسلام بينما هو بالأمس معك تراه يذم أقواما وجمعيات وجماعات ومناهج إذا به اليوم أن تعلم ما أنت عليه هو الذي تغير إذا به يمدحها ويثني عليها ويزكي أصحابها وينحاز إليهم وإليها فالرزية كل الرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وهذا الذي يجري الآن فنسأل الله العافية والسلامة